بسم الله الرحمن الرحيم متن المنظومة البيقونيه تأليف عمر أو بن فتوح البيقوني الدمشقي رحمه الله تعالى أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل وذي من قسام الحديث عده وكل واحد اتى وحده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 وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتاء مثل اما والله انباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما او بعد ان حدثني تبسما عزيز مروي اثنين او ثلاثه مشهور مروي فوق ما ثلاثه عزيز مروي اثنين او ثلاثه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 ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحالي اسناده منقطع الاوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما اتى مدلسا نوعاني الاول الاسقاط للشيخ وان ينقل ممن فوقه بعن وان والثاني لا يسقطه لكن يصف اوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملاء فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب اسناد لمتن قسم والفرد ما قيته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند اهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض الفاظ الرواة اتصلت وما روا كل قرين عن اخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه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 وقد اتت كالجوهر المكنون سميتها منظومه البيقون فوق الثلاثين باربع اتت اقسامها ثم بخير ختمت